بسم الله الرحمن الرحيم وبدأت الحكاية اجمل هجرة في العالم وحدث لن يتكرر. لن كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة الى المدينة. والحق ما شهدت به الأعداد حضر من أحبار اليهود لما دخل نبي المدينة انجفل الناس إليه يعني أصرعوا إليه قال فكنت في من انجفل إلي يعني في من أطرع عشان أشوف قال فلما رأيت زي من كده ده حضر من أحبار اليهود هي قال فلما رأيت ونظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كباب ومتبت الحكاية فقيت كأرالين ذلي وفقري أصفح خوفا لياضيك زهري أتيت انشر وجهي وانشرك الفت وبدأت الحكايه فرح مني مع وقالوا لن يخلص عليك مكروه هم واقفين والنبي خارج ابن جبيبش جه اخبر النبي أخرج النبي هما واقفين بيعمل فخرج وهو يقرأ صدر سوره يس وجعلنا بين ايدي من صد و من خلفه فعشيناهم ثم لا يبصرون. كت شوية تراف. وعن رأس كل واحد من التوحاف الألفين دولار. كت شوية تراف كذا. وبدأت الحكاية. يا رسول الله. إيش فعلنا عندنا رب؟ هاي النبي نبيه ايه لا لا لا. بتوع الدنمارك دول خليهم بار. ودول خليهم خلون بجد. ربين. وبتوع مش عارف إيه. لا لا لا. هيشفع لكل. عشان بد. عشان بد. كيف تدي؟ وما ارسلناك الا رحمة للعالمين باجمل هجرة في العالم وحدة يتكرر. لن يتكرر. وبدأت الحكاية. فحفروا الخندق في الجهة اللي هم هيجوا بمهدس فحفروا الخندق ده كده هناك صخرة ده تعمل فيها المعاول. هكذا انها مفاقين فقام النبي صلى الله عليه وسلم واخذ المعوى اللي الله اكبر بسم الله فقال الله اكبر وعطيت مفاتيح الشام الله اكبر وعطيت مفاتيح فارس قال الله اكبر وعطيت مفاتيح اليمن تو يعلم هؤلاء الاقذام الذين يسبون النبي قدر النبي لا فعلوا السعر فقري وأصفح فوق ليضيك زهري أتيت ناجي عربية للإنتاج والتوزيع. أقدم وبدأت الحكاية لفضلة الشيخ محمود المصري أبو عمار والآن مع فضلة الشيخ إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه درسي لنا بعنوان أجمل هجرة في العالم أجمل هجرة في العالم حاجة مع الهجرة أكبر حدث في تاريخ البشرية لذلك إحنا لازم نشوف النهار ده إيه دروس العبر ودروس مهمة جدا نخرج بها من الهجرة يعني لو حبينا نقعد نتكلم عن الدروس اللي ممكن نخرج بها من الهجرة فهي لا تعد ولا تحصل لكن نحصر بعض الدروس كده ان شاء الله ونتلقش فيها ايه ونتدارسها في هذه ليلا ممونة المباركة طبعا اجمل هجرة في العالم كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من مكة الى المدينة لكن السؤال يا طرى هل انقطعت هذه الهجرة خلاص بعد هجرة النبي والصحابة من مكة الى المدينة خلاص ما بقاش في هجرة ولا فيه شوف الحديث ده لهم حديث رواه مسلم عن أبي عثمان النهدي أن مجاشع ابن مسعود السلمي قال جئت بأخي أبي معبد أبو معبد فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال جئت به إلى النبي بعد الفتح فقلت يا رسول الله ده كلام دمت بعد الفتح فقال بايعه على الهجرة يا رسول الله فتبسم النبي وقال قد مضت الهجرة بأهلها خلاص الهجرة عدت خلاص ما في فيه هجرة فقال فبأي شيء ان تبايعه أم الهبان علي رسول الله قال أبايعه على الإسلام والجهاد والخير ثلاث حاجات على الإسلام ومش الإسلام بقى ينطق الشهادتين وينام لا والجهاد والجهاد بأنواع وإيه متعددة ما هوش الجهاد بالنفسه بس الجهاد أنواع كثيرة جدا نتكلم عنها إن شاء الله في محاضرة وحدها وعلى الجهاد وإيه وعلى الخير كل أنواع الخير ولذلك النبي وضح كلام ده يا جماعة في حديث تاني في صحيح مسلم برضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجره بعد الفتح خلاص بقى خلصت الهجره لا هجره بعد الفتح ليه؟ طب ليه بعد الفتح لان خلاص مكه اصبحت دار اسلام هي قبل كده كانت دار ايه كانت دار كفر واخد بالك فكانوا بيهجروا من دار الكفر اللي هي مكه الى دار الاسلام اللي هي المدينه يثرب طب بعد الفتح خلاص اصبحت دوله اسلاميه فما ينفعش هتهاجر منين ينفع النهارده تهاجر من مصر للسعوديه طب ما دي دار اسلام ودي دار اسلام ينفع تهاجر برده من السعوديه ما ينفعش قلت فعشان كده نبأ ليه لا هجرة بعد الفتح ولكن في ايه ولكن جهاد ونية الله على كلامه الله على كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم الذي أوتي يا جوامع الكلام يا سلام والله العظيم لو الغرب لو الغرب يعرف من هو النبي لا أحب النبي صلى الله عليه وسلم والحق ما شهدت به الأعداء حديث رواه مسلم إن حبر من أحبار اليهود وشوف اليهود ده أشد الناس عدوة للمؤمنين اليهود والذين أشراكم ورغم ذلك ده كان حبر من أحبار اليهود والحديث روى المسلم يقول لما دخل النبي المدينة انجفل الناس إليه يعني أسرعوا إليه قال فكنت في من انجفل إليه يعني في من أسرع عشان أشوفه قال فلما رأيته خذ بالك ده لم مين ده حبر من أحبار اليهود هيوسلم قال فلما رأيته ونظرت إلى وجهه صلى الله عليه وسلم علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب يا الله اللي كان يشوف النبي لازم يحبه قالت يا الجزع يحن للنبي ويبكي لفراق النبي صلى الله عليه وسلم الجمل يرى النبي فيسجد للنبي صلى الله عليه وسلم النبي يأمر النخلة الكبيرة العملاقة فيأمرها أن تأتي إليه فتأتي تشق الأرض تخض الأرض خدا أي تشق الأرض شقا ثم تأتي وتنتق للنبي بالشهادة ثلاث مرات ثم يأمرها أن تعود فتعود ويعلق النبي على كل ذلك ويقول والذي نفسي بيده إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض الا ويعلم اني رسول الله الا عصاه الجن والانسان كل الدنيا كل الدنيا عارفه أنه هو ده مين هو ده النبي صلى الله ده يوم القيامه كمان هؤلاء الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم هيروحوا يبوسوا رجل النبي عشان الشفاعه صح ولا صح حديث في الصحيح ان هيروحوا للانبياء والمرسلين وكل يقول نفسي نفسي يذهبوا إلى غيره يروح البشرية كلها الايه العامة العامه الشفاعه العامه الشفاعه العامه دي مش للمسلمين بس ده للمسلمين والكفار أنت ليه إيه اللي هي الشفاعة في بدء الحساب الشفاعات اللي بعد كده لا تكونوا إلا للموحدين خروج من النار إلى الجنة وقبلك دخول الجنة بعيد حساب تخفيف العذاب ارتفاع درجات في الجنة كل دي ديه شفاعات الموحدين إنما الشفاعة اللي هتكون للموحدين وغير الموحدين لايه شفاعة العامة الناس تخرج طاق في الأرض المعاش خمسين ألف سنة هيموت فالنبي يشفع بقى ببدء الحساب ببدء الحساب فيأذن المولى عز وجل للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ببدء الحساب فيؤذن ببدء الحساب هاتجال هي دي شفاء العام الكل هيروح للنبي بما فيهم شعب الدنمرك الكل كل أهل الأرض هيروح للنبي هيلوه إيه لكنهمش بيعترفوا بيه كانوا بيسيبوه في الدنيا لا في الأخذة لا يا رسول الله ألا تشفع لنا ألا تبعو الله لنا ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا اما ده انت كنت في الدنيا ده انت كنتو بترسموني الصور في الدنيا لا كل ده اتنسى خلاص طب ما تنحوا نفسكم من دلوقتي الانسان لو امن به رحم في الدنيا والاخره ولو كفر به اجل عذابه الى يوم القيامه انا ارسلناك الا الا للعالمين قال ابن عباس رسول الله رحمه للبر والفاجر فمن امن به رحم في الدنيا والاخره ومن كفر به رحم في الدنيا واجل عذابه الى يوم القيامة. يا الله فيروحوا للنبي يقولون يا رسول الله اشفعلنا عند ربنا ها النبي يقول ايه لا لا لا بتوع دونمارك دول خليهم بره ودول لا خليهم بجده وبتوع مش عارف ايه لا لا, لا هيشفع هيشفعل كل عشان بدء الحساب شفت قد دي وما ارسلناك الا رحمة للعالمين بابي هو امي صلى الله عليه وسلم تناول الموضوع ان شاء الله التفسيره ان شاء الله في الجمعة القادمة في مسجد العزيز ان شاء الله سبحانه وتعالى المهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ج جهاد جهاد في طلب العلم جهاد في العمل بالعلم ده جهاد في تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عني ولو آية نظر الله وجها امرأ وجها امرئ سمع مقالتي فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سمع كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبقى تتعلم تعمل تدعو إلى الله بس كل ده مش هنفى من غير نين عشان كده نبى ليه ولكن جهاد ونية ال� diyعه وعتين سنية النية, النية جمع بالنسبة للعمل كالرأس بالنسبة للجسد هاد ايه ايه كائن حي اقطع رأسه خلاص صحيح لا صح بאתع ايده او رجله او ما ممش موجود بس يعنى ايه عاقه موجوده عنده ما هو موجود او موجود عايش انما الرأس لو قطعت في اي كائن اي كائن حي خلاص مات سنية بالنسبة للعمل كالرأس بالنسبة للجسد لو مفيش نية خالص او لو فسدت النية الجسد دا يموت نبدي مثل بس الصلاة يا حبيب أنا داخل اصلي العشاء لكن وانا داخل كانت نية ان انا اصلي العشاء ديت علشان مش لله انا اصلي العشاء للعمود ده او لصاحب قبر او الولي من الاولياء تصح الصلاة تفسد طيب لاش ده كله انا هخش اصلي العشاء بلا نية انا لا نويت عشاء ولا فجر ولا مغرب ولا نوى اي حاج ايه داخل صلي العلقات كده بلا نية تقبل ما ينفعش برضه يبقى لازم يكون في نية ولازم تكون نية صالحة فالنية والنية محلها فين محلها القلب ما يجيش راح بقى ايه داخل يصلي العشاء الله اكبر نوة تصلي العشاء اربع علقات في مسجد الفاروق في متاكن الشرعة قدام الكلية الحربية الشيخ الله اكبر ايه ده ده اعلام في جارة الاهرام ده اللي اخذ بالك اه في ناس اه خصوصا يعني حيانا الواحد يروح يصلي في بعض الاماكن الرياف كده بسيطة تقال جنبك عمال ايه شغال منشط جنبك تبقى انت بتقرأ في الفاتحة وهو لسه بيكمل في عمال اه في الناس بتاع العيلة الكريمة بالك. يبقى ايه ولكن جهاد وني يبقى بقيت هجرة لا تنقطع الى يوم القيام حديث ثاني لو مسلم يقول صلى الله عليه وسلم المسلم بل سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه طب ليه ما هجر من هجر ما نهى الله عنه ليه ما قلت شيء والمهاجر من فعل الطاعات لأن النبي قال في حديث ثاني ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم. وما نهيتكم عن شيء فانتاه فانتهوا. تقول لك لما يجي ربنا صحيحة عنه وحد معيك الخمش ما تقولش شيء أنا سأترك منه ما استطعت يعني بدل ما أنا بشر بإيزاستين خليها كسين وقال أنا كده رضي الله عنه وأرضاني لا خب بالك لا دي موضوع تاني إنما لما تيجي مثلا فين في, في الفرائض والسنن والرواتب وكده بعدين قيام الليل فتيجي فتجي تصلي الفرائض والرواتب وتيجي عند قيام الليل بقى إيه فأتوا منهم ما استطعته أهم يا دوب ركعتين على قد أربع ركعات على قد أهو اللي بقدر عليه فمزك أهو ده إيه فأتوا منه إيه ما استطعت إنما وما نهيتكم عنه فانتهوا لأن المشكلة إن انت لو موت مقصر في النوافل فالأمر بسيط يعني طب لو مقصر في السنن برضو يعني هتعاقب بس ممكن مش مش دلت انت ممكن تخش النار فهم زيه لو قصرت في الفرائض فأنت في مشيئة الله إن شاء الله عذبك وإن شاء الله عفا عنك قلت له لك مسألة عن إيه فيها ساعة إنما بقى وقعت في كبائر وكنت مستحلا لتلك الكبيرة وكنت مصرا على الكبائر خباني لو كنت مصر فأنت في مشيئة الله لو توبت خلاص ممتاز تاب الله عليه طب لو كنت مستحلا لا دي مشكلة بقى واضح كده يا جماعة دي مشكلة تانية الإنسان اللي يستحل هذه الأشياء لأن من أنكر شيء من الدين معروفاً بالدارونا يعزم بلا يكفر يعني لو جيت قلت لا صلاة إيه يا جماعة فش حاسماً الصلاة طب ده مكتوب في كتاب إلا لا لا لا, لا تلاه في غلط فم... اه لأ كده يبقى ايه عيازا بالله يكفر عيازا بالله طيب تعالوا نشوفها جماعة ليه كانت هجرة النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم اجمل هجرة في العالم وحدث لن يتكرر عارفين ليه لانها كانت خطوة لإقامة اول دولة اسلامية على وجه الارض كذلك خطوة لإقامة اول دولة اسلامية على وجه الارض ولذلك ابن عمر لما حب يؤرخ التاريخ الاسلامي قالوا له نقرخه من امتى من مثلا من مو... من ميلاد النبي قال له لا قالوا له طب من ممات النبي موت النبي قال له برضو لا طيب من رحلة الإسراء والمعراج قال برضو لا أمه من إمتى قال من الهجرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تعالوا بقى قبل ما نتكلم عن أجمل هجرة في العالم أو الهجرة التي لا تنقطع يوم الخيامة تعالوا نشوف بس نلقي بعض الأضواء كده على حدث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم السؤال ام فكر النبي أنه يهاجر متى فكر النبي في الهجرة ها جماعة الله يبرد لما اشتد إزاء المشركين بالمسلمين خلاص والنبي حب يغرز بذرة التوحيد في مكة فأرض مكة في ذلك الوقت لم تقبل بذرة التوحيد فما كان على النبي إلا أن يبحث عن تربة أخرى صالحة لاستقبال تلك البذرة حتى تنبت نماذج طيبة مباركة تخيم التوحيد لله جل وعلا هي دي المسألة وده درس الأي داعية. انت بتدعو إلى الله عز وجل في مكان مفيش وما ومفيش حد بيستفيد حاجة من الاثنين يا فيك يا فيك فانت لازم ايه تدور على مكان تاني اه عسل وعسى عسل الناس دي مش مستقبلة ايه الدعوة دي غير الاسلوب او على الاقل ابحث عن مكان تاني غيرت الاسلوب ما ينفعش مش غيرت الدين غيرت الاسلوب اسلوب توصيل الدعوة ما ينفعش روح بقى ايه ابحث عن تربه اخرى احيانا يا جماعه داعيه ينجح في مكان ولا ينجح في مكان اخر يعني ممكن تلاقي مثلا داعية مثلا من القاهرة ويجي يروح مثلا يدعو على الله عز وجل في منطقة ريفية الريفيين مثلا ليهم أسلوب معين في الدعوة ويستقبلونها ويحبوا طريقة معينة ممكن انت تيجي تدعو بالأسلوب بتاعك ممكن ما حدش يستجيب خالص ولا حد فهمك ولا حد هو بيقول إذا ما حد عارف هتلاه والعكس بقى صحيح ممكن يجي واحد من مضيف لمدينة يدعو فمش عارف أسلوب بتاع المدينة تعرف إن المدينة لها أسلوب وطريقة والريف أو الأماكن التانية لها أسلوب وطريقة فأنجح داعية لريفه وأهل الريف نفسه، وأنجح داعية للمدن وأهل المدن ليه عارف الصدق إيه المعاملة بتاعته. أحياناً نتلاقي في تلاقي داعية ما شاء الله عنده بقى يعني فطنة، ليه بيسموها فقه النفس. لا أدري ينفع يعرف أي حد تحطه في الريف يعرف، ينفع مثلاً ما شاء الله في دعم، تحطه في المدينة ما شاء الله شغال، تحطه في أي حتة ما شاء الله شغال ليه عنده فقه النفس. يجي يدخل أي مكان انظر كده لوجوه الحاضرين آلاء دلوا ينسيهم يرسلوا فلان. دي مسألة مهمة جدا يا جماعة أحد مشايخي ربنا أحفظهم كان يقولي لما تيجي تروح المسجد تخطب فيه أول مرة في حياتك حضر خبتين خبة للعوام وخبة للخواص فهم زي وخش المسجد قبل الخبة بعشر دايل وبص بص سريع كده على وجوه الحاضرين لو لقيت أغلب الحاضرين عوام اخطب الخبة بتاعت العوام فهم ليه؟ لأن موضع السيف أو وضع السيف في موضع الندى مضر كوضع, كوضع الندى في موضع السيف الحكمة ان انت تضع الشيء في موضعه فاهمت فا لما تلاقي الغالب على الموجودين انهم ما شاء الله ناس ملتزمين وكده فابدا فا يبقى ايه بتاعتهم عشان يفهموها عند لو طلعت الناس عوام وقعدت تقول لهم لا محيصة ولا ما مفكه ولا هما يقول لك ما فاكه هتمسك نخلص عليه فمش <تصفيق> فاهمينك أصلا والاصل مش ان انا طالع استعرض على الناس واقول لهم ده انا عندي بقى وعارف لا لا لا الأصل ان انا ربنا ينفع بالكلمة اللي بقولها حتى لو كانت بسيطه يعني واحد يقول لك هو فلان ده ما بيتكلمش لغه عربيه ليه؟ فا هو ما بيعرفش؟ لا بيعرف بس هو بيتبسط في الاسلوب علشان يوصل الدعوة للعوام اللي هم هما النهارده محل الدعوة خدت لك هو ده فقه الدعوة هو ده فقه الدعوة وفقه الدعوه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صبر كم سنة في مكه؟ 13 سنة ما فيش اي فايده تقريباً، يعني عدد قليل جدا اللي اسلموا والخسائر اكبر. قتل وتعذيب وتشريد ووفاتن و... مسلمين في دينهم مش بشاش كبيره. فالنبي بدا يبحث عن تربه ايه؟ خصبه. فين التربه دي بدات المسألة ايه تتدرج هل النبي هاجر مره واحدة كده خلاص بقى مكة مش نافعه يلا اطلع المدينة على يثرب يعني لا ما جتش كده جت بترتيب يا جماعه جت ايه بترتيب النبي عليه السلام في يوم من الايام في موسم من مواسم الحج خد بالك قابل سته من شباب يثرب كما تعلمون مون كلمهم على سبحان الملك شوف يا اخي الهدايه نعمة من عند الله عز وجل يسوقها الله عز وجل لمن يشاء من عباده اهل مكه اللي مع عشرين النبي كم سنة جماعة أربعين سنة. سنة وفوق ده كله كمان اضرب معاه كمان عشر سنين لسه لسه النبي منزلش من مكة قول عشر أو حمتاشر سنة ولا اثناشر سنة تخيل قول عشر سنين يبقى خمسين سنة شهرة النبي بين هؤلاء الكفار الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم شيء غريب جدا ورغم ذلك ما استجاب منهم إلا عدد قليل جدا طب والستة دولت منين من ياسر من الخزرج والنبي بمجرد ما لهم تعالوا أعرض عليكم الإسلام قالوا أعرض بدأ النبي يقرأ عليهم بعض آيات القرآن ويكلمهم شوية مفيش مفيش ما فيش ثلاثة كان الستة أسلم خلص هو ده النبي اللي كان اليهود بيقولون عليه آه هو ده طب خلاص اوعوا اليهود تزباكهم خلاص فدخلوا في الإسلام طب دخلوا في الإسلام وعملين الحمد لله ربنا أنقذنا من النار الحمد لله رحت بيتنا روح ونام وقبلت ونام ورتاحي أتيك التفاح لأ ما حصلش كده فهما ماشوا لقتاهدو شلوا إيه وحمل هم الدعوة روح على المدينة على طول بدأ يشتغل في الدعم طبعا الاستجارة في الأولى تبقاش سهلة ولا سريعة في خلال سنة الستة دولة أسلم معهم كم واحد سبعة فرجعوا الاثناشر الله سبعة وستة يبقى كان تلتاشر ما في واحد تغيب من الستة الأولين فراح خمسة ومعهم السبعة اللي أسلموا يبقى كام اتناشر راحوا عشان يا جماعة من المدينة المكة راحين عشان يبيعوا سيدك النبي على السلام باعت العقبة الأولى بايع النبي خلاص يوم النبي يعمل يترك على الحديث وساخن وده درس الايد داعية لما تلاقي واحد وانت بتكلمه واحد وقع في معصين واحد ما بيصليش وفجأة وانت ماشي معاه بتدردش معاه فجأة عدت جنازة فشفها فصعب على المنظر فبكى او شف منظر مؤثر فقلبه خشع استغل الفرصة وقع تكلمه عن الجنة والنار والاخرى والوقوف بين يدي الحق جل وعلا وابتدي اشتغل معاه مش تيجي شايف هو ما شاء الله ومتأثر جدا وقلبه حاضر وتقدر تكلمه وتبص فيه ما شاء وطم تطنش له المرة جاية ما تضمنش المرة جاية لإيه على نفس الحالة دي فده ذكاء من الدعاية انه لما يلاقي حد جاهز للدرغة دي يبتدي يبص الخير إيه في قلب هذا الإنسان زي ما حصل مع زي ما قولنا بكده مع الحسن البصري رحمة الله الرحمة الله سعر. لما لقى جاره ما بيصليش فماشي كده فلقى ماشي كده فقام مشي قدامه في الشارع فسلم عليه قال اتأذن لي ان اسير معك فوالله إني لا على وجهك نورا نور ما فيش نور خالص ده ايه انت عارف لما تبجح للإنسان نفسه هينبسط في حد في الدنيا بيكره المتح. ما فيش حد بيكره المدح فلما تيجي واحد مثلا يعني واقع في المعاصي ووشه حتى مسود من المعاصي فلما تقوله له ما شاء الله عمرو ايه ده ما شاء الله ايه ده لمبه فلورسنت ولا ايه يا هتلاقي ايه قلبه ايه انشرح كده و يعني فهم زق واستجاب بقى إنما لما تخش عليه شدة وتغلز عليه قلبه تقفل والله العظيم لو جلست تقرأ عليه الموطأ من الألف اللي يأملها هستجيب ولو عدت تقرأ عليه البداية والنهاية من أقوله آخرها مش هكذا ما خلاص ما انت قفلتها لكن سيب الباب مفتوح بقى وكلمه فالحسن البصري كلمه يكلمه فقاله تئذن لمش معك قاله الفضل وذا مين ده الحسن البصري اللي كانت الدنيا كلها تحبه حبا جما لدرجة لما سئل الناس طب ده كان في ناس كتير أعلم من الحسن البصري او من الحسن البصري كان في ناس كتير أعلم من الحسن البصري في عهده ماليش معنى هو اللي ايه صيته يعني ذاع وانتشر سال واحد اصحاب الحسن البصري لماذا اشتهر الحسن البصري وذاع صيته قالوا قال لهم لقد احتجنا لدينه واستغنى هو عن دنيانا واضح احنا محتاجين لدينه محتاجين لعلمه محتاجين لزهده وورعه محتاجين نتعلم منه ولما كنا نيجي نعرض عليه أي أمر من أمره الدنيا كان يرفض يبقى احتاجنا لدينه واستغنى هو عن دنيا المهم مش مع الرجل فلاق جنازة مع الدين أول ما لقى جنازة مع الدين راح ايه على طول مسك فيه في الموضوع قال له بس يا هذا أرأيت لو أن الله أحيا هذا الميت الآن فيا ترى ماذا ستصنع الفطرة حلوة جماعة الفطرة جوا إيه إنسان فطرة طيبة إيه واع تقولي إن أي إنسان في الدنيا لازم يكون في خير الخير بيتفاوت صح من سين لعين لجيم لصاد فهم زي سين عنده خير أحسن من صاد وصاد أحسن من عين وهكذا إنما تقول لإنسان ما فيهوش ريحت الخير أبدا لا ده لا يمكن ده فطرة زماعة في الإنسان ده أنت لو جيت أنا أسف كلمة لو جيت لواحد لو بيشرب بنجو وحشيش وبيعمل مشاكل إيه. ولو جيت تكلمه عن الدين قالك والله يا شيخ الشيخ والله أنا عارف ده أنا وحش ومش كويس ونفسي أبقى والله بس ونفس هو عارف ان انت بالصح بس هو مش قادر هو مش قادر يقاوم نفسه نفسه شديد عليه وشيطانه اشد هات يالا فالحسن البصري سالهم قال له يا رئيس لو ان الله احيا هذا الميت الان فيعطر ماذا سيصنع قال له سي... ماذا سيصنع سيكون من احسن الناس صلاة وصيام سيكون من احسن الناس صلاه وصياما وزكاه وصله للراحم وامر وهكذا فالحسن البصري قال له كلمة حلوة اهو خلاص انت اللي حكمت قال له اه يعني الكلام ده هاي متأكد منه قال له خلاص فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن فاصنع ما قلت إيه رأيك طالما انت بقى ده رأيك نفس بقى الكلام بتاعتك أبصي بعد فأعمل اللي انت أقوله ده فاصنع إيه فاصنع ما قلت هي دي مسألة فلازم تعرف الطريق اللي تدخلوا بيها فاللي حصل إنا مع السلام كلم من ستة نسمات دولة فأسلامه شفعيه أجومة إيه بعد كده إيه بيعت العقبة الأولى النبي حب يطرق على الحديث هو ساخن قال لك إيه؟ قال لك أبعت معهم ضاعية كده إيه؟ اتربى على أدية بقى واحد رحيم كده واصلوبه جميل وطريقته مقنعة وشكله كده بن ناس مين أكتر واحد؟ مصعب ابن عمير مصعب ابن عمير ده كان أكتر فتى مدلل في مكة كاتمه جنية جداً كاتتجيب له البتائدات الملابس من من اليمن والعطور من الشام تخيل؟ وكان بقى حاج كله مستورد وكم بقى حاجة ايه كان اللي ما حط العطر بتاعه اه والله كان اللي ما حط العطر بتاعه لو عدى من شارع وانت عديت من نفس الشارع بعد ربع ساعة ايه ده الله اكيد مصعب ابو العميره كان معدي من هنا خد بالك فيه طبعا بقى العكس خد بالك يعني لو ابو جهل عدى تقول اكيد ابو جهل كان معدي هنا <تصفيق> يعني خد بالك اه فسبحان الله يعني طبعا يا حبيبي فموسى عبد الماير كان مدلل جدا وفتى ابن ناس بقى وانت عارف بقى لما يكون شاب ايه ابن ناس وليه اسلوب كده ولابق ومش ايه لما تيجي توجهه للدعوة بيبقى سفير ايه سفير كويس ما شاء الله حتى النهارده لما تيجي تبعت سفير لدولة مش هتجيب اي واحد بقى كده وتبعته لا تعالى اسلوبه اه ما شاء الله ده ولد ما شاء الله دبلوماسي جميل معاك لغة اه معايا لغات حيه وميته وكل حاجه اللبس بتاعه ما شاء الله في منتهى الاناقه ايه شكله بسم الله ما شاء الله امور اتفضل آه كل الصفات دي اجتمعت فيه تمام اه نودي بقى ده سفير ده شرفنا بقى يروح هناك يقابل الناس ليه منظر وهيبه وحاجة كده الشكل فهي الحكاية دي فمصع بن معاني بقى هناك ودعا الناس إلى الله عز وجل بالأسطوب الجميل اللي تعلمه من النبي على السلام تقريبا مفيش بيت يا جماعة مفيش بيت في المدينة إلا ودخلاهم الإسلام عليها بمصع تخيل، وده ترميز النبي صلى الله عليه وسلم وكان من ضمن اللي استلموا على دي مين يا جماعه وسيد ابن الحطيل وسعد بن معاذ سعد بن معاذ اللي أول ما استلم على يد مصعب بن معير في ساعتها ما نامش والله في ساعتها رح على القبيلة بتاعته بني عبد الاشهل وراح منادي عليهم يا بني عبد الاشهل قال ماذا تريد يا سعد والقبيلة بقى حاجة كده ايه صغيره كده فلما ينادي كل ايه كل يجي انتبه فقال ماذا تعلموني فيكم خد بالك شوف الذكاء أخي المسلم ذكي مش بقى أول ما اخش لهم على فكره بقى انا اللي حصل كذا وهتنفذوه طب مش هننفذ وما أنت السيدنا ولا أمامنا ولا أي حاجة بها وأنت أي كلام أي حاجة صح كده لا زي ما حصل مع عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام لما عرف أن اليهود غدرين وهو أصلا كان حبر الأحمر اليهود فهو عارف غدر اليود قال له يا رسول الله إني قد أسلمت وإنك لو سألت النبي لو سألت اليهود عني هل تفهم زي هيقولوا عني كلام مش كويس لأنهم قوم بهد فعمل يا رسول الله قال له أنا هاستخدأ وانتهتهم وسألهم عني ولما تسألهم عني إ فالنبي راح بعت لهم حديثروا مسلم راح بعت اليهود قال يا معشر يهود ما تقولون في عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام الله اكبر سيدنا وامامنا وافضلنا وايمننا نقيبة ومش عارف ايه هو اللي فينا والباقي صلط هو مفيش حد يقول هو اللي فينا هو عبد الله بن سلام هو ده اللي عليه العين فقال ماذا تقولون يا معشر يهود لو اسلم عبد الله بن سلام قالوا نعوز بالله من ذلك مش هتبرر بعيد يسلم تبقى مصيبه فقام عبد الله بن سلام وخرج من خلف السطر وقال أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لسه ما أمشي مكانه فقال اليهود سفيهنا وابن سفيهنا وجاهلنا وابن جاهلنا وجابوا الأرض من السماء للأرض هم تبقى اليهود هم دول اليوم فسبحانه الله فعلى طول سعد بن معاذ ذاكي ماذا تعلموني فيكم قبل ما تشتموا وتقولوا أننا وحش ولا ولا لا أنا عايز كنتم بتشاهدوا على نفسكم ماذا تعلموني فيكم؟ شوف الزكاء. قالوا سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيبة. وكلام الحلو ده. فبلت. فالممّ قال فإنك لا طالما تشهدت من الأحشاء فيك باء. طب اسمعوا كلام باء. إنك لا رجالكم ونسائكم علي حرام إلّا أن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه. وسلم فيقول الراوي فوالله ما بات في تلك الليلة رجل ولا رأت. ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا ده السلام شوف الدعوة الحلوة الجميلة يا أخي الصمرة شوف الناس اللي شايلة هم الدين شنهاردة بقى أنا قاعد عشرين سنة سميع ما شاء الله ومفيش أي حاجة عملتها طب بالله عليك والله العظيم يا جماعة إحنا أشعفوا ليه إحنا لو قابلنا النبي على الحوض فعلى الأقل لما تقابلوا على الحوض تقول له يا رسول الله أنا التزمت وجبت ده معايا ها كفاء يعني على الأقل النبي قال ولأني يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمرنا أقل حاجة إني كم عشان كده أتوك بكده فأخطر من درس يرد كل أخ يرد كل أخ وكل أخت انت نشن على واحد وهي نشّن على واحد هو نشّن على واحدة نشّن على واحد وهي نشّن على واحد والله العظيم يا جماعة تخيل كده لو نشّنت على واحد كده من حيتك أو من أريبك ولا أقربونها أولى من معروف وأنزل عشاناتك وتقول أنا إن شاء الله شغلتي في الدنيا دوت أفضل وربأ بالهدية بالشغل البسيط والدعوة الجميلة والمعاملة الطيبة ويعني إفضل بقى جهد كده معاه واخره سنية لله سبحانه وتعالى لو التزم بس ضمنت كده إن شاء الله إن شاء الله واخره سنية لله ضمنت كده إن أنت إيه تكمل العمل بتاعك الصلاة بتاعتك زي حالتي كده تعبانة 50% لو أحسننا الظن لما تجيب واحد يبقى هو 50% وإنت 50% يبقى كام 100% طلق الله عزوجل لو أنت 100% وممكن تبقى وممكن مليون في المائة وممكن تبقى مية مليون في المائة لو أنت دعيت وعلى حظك ذا إن اللي أنت دعيته ذا بقى بعد كده إيه بقى دعية فبقى في ميزان حسنات فكل من دعاهم إلى الله والتزموا كلهم في ميزان إيه حسنة وهم اللي التزموا ذل كلهم في منهم 10 اتناشر بقى دعاء التزم على ديهم ملايين في تيجي يوم الأيام تلاقي إيه دنيا ما شاء الله حاجة تانية خالص مليارات صلاوات ومليون حجة ومش عارفوا ايه فمزاه فبقى ربنا مليون حجة انا ما حجيتش غير مثلا خمسين ستين مرة مثلا وقال بقى اه فيه مثلا في الحجة خمسين ستين مرة تعرفش يعني فمزاه تقول لي ازاي حجة كل سنة مرتين لا مش كده يعني كان ما شاء الله من يوم ما التزم بقى كل سنة يروح يحج فكان بعضهم وده كان حج ثلاثين مرة كان يقول كنت اذهب الى الحج فإذا ما أردت أن أقول, أقول اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي بالبيت يا رب ما تخلاش أخي مرة فهم فيرجع فربنا نرزقه الحج السنة اللي بعدها. يرجع السنة اللي بعد يقول إيه يا رب اللهم لا تجعل هذا آخر عهد بالبيت بيقول في المرة الثلاثين قال استحييت من ربي تلاثين مرة بقى يعني الحمد لله وأنا كده عمال بطل وربنا سبحانه وتعالى بيعطيني فمرديش يدعي فرجع من الحج ده بعد ثلاث يامات شوف خبرنا قد له طالما أنت لا أنت بقى ما ينفعش تعيش من غير ما تحب أنت تموت كده سبحان الملك سبحانه تعالى فالمقصود يا جماعة إني بعد كده اللي 12 اللي جون بيع بيعة العقبة الأولى هم نفسهم اشتغلوا مع مصعب بن أمير في الدعوة في السنة اللي بعدها يجي للنبي ثلاثة وسبعين رجل وامرأة يبيع النبي بيعة العقبة الثانية خلاص بقى المدينة باتت مهادة خلاص النبي يبقى يهاجر النبي يا إذا من لأن المدينة أصبحت إيه؟ طرق إسلام وبعد كده يهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب سؤال صغير بقى بالله عليك وسؤال مهم أول سؤال مهم أول هي كريش كاتمت دايق عليه من هجرة النبي خب بالك ده سؤال مهم أول طب النبي هيستقبل البلد كده تخيل كده لو واحد داعية داعية مثلا في القاهرة ومثلا كريش عاش في القاهرة ومت دايقين منه وخلاص ومشطيقينه فقال خلاص أنا هطلع من القاهرة أعرف في مثلا مث في مثلا في في سينا او في اسكندرية أي, اي مدينة ايه اللي دا مش المفروض كده ينبسطوا يقول الحمد لله ايه ساب الجمل ايه بما حمل خلاص ساب لنا جمل بما حمل ومع الف سلام لكن لا قريش كانت مدائية من هجرة النبي بسبب سبع حاجات اقول هم لك بس صلى رح رحلين صلى الله عليه وسلم اول حاجة يا جماعة كريش عارفين النبي كويس اوي وعارفين الصحابة كويس اوي عارفين ان النبي لما هجر هو الصحابة مش راحين عشان يستجموا ولا يستريحوا ولا بقى الحمد لله فوقنا بقى من ايه من مشاكل الكريش نقعد بقى كده بقى ونرحها رح شوية بقى كده ونفك عن نفسنا العذاب اللي احنا شايفينه لا لا لا مش الصحابة اللي عملوا كده ولا النبي يعمل كده صلى الله عليه وسلم هم عارفين ان النبي والصحابة رايحين هناك عشان ايه يقيموا دولة للإسلام ومش كده وبس ده مش مشكلاتهم وبس لا ده في مشكلة تانية ان بعد ما هيقيموا دولة د ولما هيرجعوا مكة مش هيرجعوا عشان ياخدوا البيوت اللي كانوا سايبينها ده هم رجعين مخصوص عشان يقيموا الإسلام في مكة ويعبدوا أهل مكة لله جل وعلا يبقى مشكلة كبيرة يبقى هيطاعوا وضبطوا نفسهم واستريحوا ويعدوا نفسهم ويقوموا دولة ويتقعون نبأ إيه فاضيين بقى كده وما قال لك لا يبقى دي مشكلة أداة الحرب حاجة ثانية إن كل واحد من كفار كلاش يا جماعة كان في الغالب دي قريب من قريب أسلم يعني مثلا فلان ده مثلا تلاقي مثلا ايه ابن عمه اسلم او ابن خالته او الاثنين اسلموا او اخوه او ابنه او زوجته او بنته اي حد من الكفار قريش كان لهم ناس من قرايبهم اسلموا فلما هيهاجروا كلهم مكة هتفضي وانت عارف انت لما تكون عايش في مكان وفي زحمة ناس وانت مبسوط ومعاشرهم وعايشين مع بعضهم فجأة فجاه ظهر الدين دوت خد بالك من منظر فجأة ظهر الدين ده انقسم الناس الى قسمين ناس اسلموا وناس كفروا واللي كفروا اكتر من اللي اسلموا فاللي اسلموا هيمشوا يسيبوا المدينه الله ده انت كده هتحرمي بقى من ابن عمي وابن خالتي واخوية واختي و... وزوجتي وابوية و... لا ده كده مش كده عندهم لعندهم ايه تخوف من ان مكة تفضى عليهم خصوصا ان كمان اللي احانين دولك برضو بيمثلوا بالنسبان وايه موضوع قوة شرائية ما هم بيتاجروا بيجيبوا براعة من دمن ومن الشام مين اللي بشترموا بقات لمكة والناس اللي بيجوا ايه لموسم الحج حاجة التالتة ان, من س... ان سكاني اثر هم مين يا جماعة الاوس والخزرق خبلك والأوز والخزرق دول كانوا أقوى قبيلة تقريباً أو من أقوى القبائل في القتال والحرب. طب إيه إللي اللي خلاهم ما كانوش بارزين أوي. اللي كان بيخليهم مش بارزين اللي بقى لهم أربعين سنة عمية تروح بعض. تغدلت يعني مثلاً على سينوسان. شلون مثلاً إيه؟ العراق قوة عسكرية وإيران قوة عسكرية. اللي خلى الاثنين مش بارزين أعضو أطفع بعض تمان سنين. صحلاه؟ فده ضمر جهوده وقواته وده ضمر جهوده وقواته قتالك. فهي دي مشكلة الاوسر الخضرج كانت كوه ايه جاندة فهم عارفين قالك بس ده محمد يروح هناك فالاوسر الخضرج ايه تسلم والي اتنين اقوياء جدا جدا جدا هيرجعوا بعد كده مع محمد علينا هنضيع لا ده في مشكلة ربعة اسخم من ده كله عارف ايه ان من سكان المدينة مين اليهود خبالك واليهود كانوا كذا قبيلة في المدينة خبالك وكلهم كانوا في منتهى القوة عندهم مال كتير سلاح كتير عدد كبير جدا جدا عندهم حنكة وخضرة كبيرة جدا في الحرب قال لك بس ودول كمان ايه اهل كتاب وهم اللي بشروا بايه برسولي اخر الزمان فالمفروض انهم اول من ايه من سيسلم او يؤمن فالمشكلة بقت كبيرة الله طب بل اليهود كمان هيوستموا ويرجعوا اليهود مع الاوس والخزرج ومع النبي واصحابه وعلينا الكفار كريش هايخلصوا عليهم ادي ايه المشكلة الرابعة المشكلة الخامسة اللي كانت من خلال مشاعدين النبي هاجرت أنا بس عايزك تحيط بالمسألة عاملة ازاي حمش بيقول هجره بس وانا بهاجره وخلاص وصلى الله عليه وسلم وخلصته لا لا لا شو بقى المسألة عاملة ازاي برضو من ضمن اللي المخوفة كوريش ان المدينة اصلا من غير بقى لا جيش ولا حرب ولا حاجة مدينة اصلا محصنة طبيعيا متحوطة من الثلاث جوانب مفيش غير النحية وقت اللي لو حد حد انه يخزه المدينة ممكن يخزه من حتة دي بس ولذلك لما في غزوة الخندق لما جايين عشان يقضوا على الاسلام والمسلمين ويقتروا النبي على السلام ايه اللي حصل يا جماعة سلمان الفارسي اشار على النبي بايه بحفر الخندق فين حوالين المدينة كلها مش ممكن طبعا مسألة صعبة لكن حفروا الخندق في الجهة اللي هم هيجوا منها بس طب وبقية الثلاث جهات محصنة الوحدة مش محتاجة فحفروا الخندق ده كله تهم زيه؟ ولذلك جه في حتة واحدة فقط تكفيه صخرة مش قادرين يعملوها يهدوها خارس طب ده مشكلة ده حفر الخندق ده كله من اوله لاخره بالمسافه دي كلها ممكن يبقى مالوش لازمه لو الصخره دي فجته موجوده ما هو قبالة بالك انت بتحفر حفره عشان ما حدش يوصلك لو الحفرة دي فيها جسر صغير ولو بعرض 20 سم هيعدوا كله صح فلازم تتهدي فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد بن اسد الحسن فقال يا رسول الله هناك صخره لا تعمل فيها المعاول مش عارفين نعمل فيها ايه فقام النبي صلى الله عليه وسلم واخذ المعول وقال الله اكبر بسم الله ولا ضارب فكانت ايه كثيبا بقت استخرت اتحولت ايه كان لها رمض سبحان الله فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام ايه ده يا رسول الله ده احنا لا لقين ناكل ولا لقين نشرب ولا حد عزك الله راحي قادر يروح يقضي حاجته وفي اللحظة دية أعطيت مفاتيح الشام اهل نعم شوف اليقين بقى يقين في الله سبحانه وتعالى الضربة التانية الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس. سبحان الملك الضربة الثالثة خلصت على الصخرة قال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن بص معا كده مفاتيح ايه الشام في الشمال الغرب ماشي وفارس في الشارع واليمن في الجنوب يبقى اعطيت مفاتيح ايه كل أرض الجزيرة صح كده وهو ده اللي حصل فعلا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد ذلك طيب حاجة الخامسة أو السادسة اللي كانت مدائي الكفار كريش ان يفرب أصلا بتقع فين يا جماعة على طريق التجارة يعني في الريحة هيطلطه وفي الجاية هيتروقوا الحاجة السابعة ودي اخد حاجة ان الاسلام لو انتشر في المدينة واسلم الناس جميعا ومحدش هيجي بقى يحج ولا الكلام دي تقول ما كان في حاج في عهد مشركين ايضا قال له لو الاسلام انتشر ايه لي احسن يا جماعة قال لك بس يبقى احنا كده ايه همفلس ليه؟ لان هم قائمين عليه على تجارة الاصنام والخمر وتجارة الزنا اصحاب الرياض الحمر والتجارة والمعاملة بالربا قال لفا النبي بحرم كل ده دي السبع حاجات اللي كانت مخوفة قريش من هجرة النبي خب بالك قريشي ما منعتش أصحاب النبي النوم ما هجره مش طرحس كده مش النبي اللوم هجروا حد قال لوم حاجة حدش اللوم حاج إنما كانش عايزين النبي هو اللي هجر بيه قال لك لأن الرأس هو من هو النبي صلى الله عليه وسلم فهم لو جهزوا مليون خطة وحبوا ينفذوها ما قدروا ينفذوها نفذوها إلا والنبي وسطهم ليه قال لك لأن هم لو حبوا ان هما ياذقوا قريش عارف انت قالك ان هم لو حبوا ياذقوا فالنبي فين وسط قريش هتعملوا فينا حاجة هنقتله اتختر لك من الموضوع فبالتالي ايه هم هيكافوا يعملوا أي خطوة طول ما النبي وسطهم يبقى الخطوة ال الامل الاخير لقريش ايه ان النبي ما يخرجش من مكة ابدا ولو خرج هنتاذى بدات قريش تعقد بقى المؤامره الخطيره في دار الندوة أو دار الندوة عايزه تعمل ايه بقى عايزه تقتل النبي خلاص ما بقاش في امل لازم يتقتل طب يعملوا ايه قعدوا الفكر كل واحد يفكر في فكرة معينة وبعدين القصة بتاعة دخول الشيطان في لبس واحد في زي العرب كده ودخل وقال شعر الكلام ده كله اصلا ايه يعني كلام ضعيف قصة ضعيفة انما الصحيح في الموضوع ده ان ابو جهل هم وقفوا عند ربي رأي ابو جهل وقفوا على رأي ابو جهل انه قال ايه قال ناخد من كل قبيلة شاب نسيب جلد قوي شديد من كل قبيلة ناخد اقوى شاب فيها ونجدينهم يديله سيف والسيف ده يكون مسموم تعرف السيف المسموم ده مشكلته مشكله ان انت بت بتولع النار حط السيف عليها واخد بالك انا مش بوصفلك وصفه تعملها يعني بقولك ان بيعمله يعني فايت تولع النار عليه لحد اما الحديد يحمر ويقوم ايه دافس السيف في السم خلاص يبقى السيف ده الحديد نفسه اتشرب بسم يضربك بقى مش مهم بقى لا في رقبتك ولا في قلبك ولا في اي حاجه لو جات في صابع ايدك تموت لان السم هيعمل ايه هيجري مع الدم واضح لو ضربك في رجلك تموت فسموا الصيف بتاعتهم ومن كل قبيل أخدوا واحد وقالوا بس نأتي ليه النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة دي بقى شو بقى سبحان الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا يعني عوام المؤمنين أي حد المؤمنين وبدأك دافعا فما ظنك برفاع المولى عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل سيدنا جبريل من فوق سبع سماوات في اللحظة دي ويقول للنبي لا تنم في فراشك الليل لا تباتش في بيتك الليلات ليعمل اي سيدك النبي على السلام شو سبحان الم أعمل إيه إن الله قد أزن لك بالهجرة طب النبي مش عارف مين هو نفسه هاجد مع مين أبو بكر أبو بكر هو عايز أبو بكر لكن شوف سبحانه الله النبي ما بتصرفش أي حال من نفسه إن هو إلا وحي يوحى. حديث جميل قوي. ربما لم يقف عليه كثير من الناس حديث جميل قوي. حديث هو الحاكم بسنات حسن أن النبي سأل جبريل في اللحظة دي قال يا جبريل من يهاجر معي قال جبريل عليه السلام قال جبريل عليه السلام معك أبو بكر الصديق. يهاج وكلمة واسم الصديق يقسم عليه النبي طالب أن اسم الصديق نزل في ليلة الإسراء والمعراج أو في حديث الإسراء والمعراج من السماء من عند الله أن الذي سمى أبا بكر بالصديق هو الله سبحانه وتعالى فجبريل أخبر النبي أنه لازم يهاجر خد باله البقاء وبسرعة المؤامرة ضبرت خلاص النبي هيتقتل فين الليلاتي فجر الليلاتي اللي عندين هون الفجر الليلة جادة هيتقتل النبي طب لازم نلحق فجبريل يقول له تهاجر بسرعة واخ وماتلمشي إيه في بيتك؟ طيب إن ره يتدري يضبط الموضوع طب بسرعة إزاي؟ طب دهنه هقول لي أبو ما أنا ما هم... هو قال لي إن أبو بكر هو اللي هاجر معايا هقول له أبو بكر يلا هجر وبسرعة وقال له كده وراح له في وقت إيه؟ شوارع مكة كلها فاضية عشان ما حدش يشوف في نحر الظاهرة وقت ما كانش النبي متعود يروح فيه أبو بكر ويروح له يقول لي أبو بكر إن الله قد أذن لي بالهجرة أبو بكر هم اللي هنا معه خبره هو عارف إنه يسي كل ده فيبكي أبو بكر ودموع تنزل على وجناتيه ويقول الصحبة يا رسول الله الصحبة يا رسول الله فيقول النبي الصحبة يا أبا بكر تقول أمونا عائشة فوالله ما رأيت أحدا يبكي من الفرح إلا عندما رأيت أبي يبكي من الفرح هم اللي ما شفت حد أبدا فرحان هو بيبكي هتجل أبو بطر عارف أنه هيتعرض لإيه الحال كتير جدا هيسيب كل حاجة ومش كده وبس لا ولسه في مخاطر مستنياني أنا والنبي طبعا تقول مش مش هيحاولوا بقدر القدر اللي خلهم يدبرهم أمر مش هيدبروا امر قتل ابو بكر طبعا ابو بكر مش هيوصل غلاوته اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك ابو بكر كان سعيد جدا وفرحان بالهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ده درس كبير قوي ايه الدرس اللي ناخده من الحته دي يا جماعه ايه ان الدين يضحى من اجله بكل شيء ولا يضحى بالدين من اجل اي شيء واضح يا جماعة يعني انت تضحي بحياتك وبنصبك ومالك وعمرك كله من اجل دينك ينفع انما ما ينفعش اضحي بديني عشان اي حاجه ابدا خرج النبي طبعا كلكم عارفين قصة الهجره مش عايزين نقف معاها بس ايه في عجالة سريعه كده النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يتجه للشمال لقى اتجه للجنوب على خلاف ايه الاتجاه اللي, اللي هم يمشوا فيه وراح اللي غار ثور وقع فيه ثلاث ليالي طبعا في الثلاث ليالي دول ما شاء الله كمل اللي بيساعدوا في الوقت دوت ابو بكر ما شاء الله كرف كل العيلة واللي شغالين كله كله من اجل ايه خدمة الاسلام شيخ المولى عز وجل أسماء أسماء واحدة حامل في الشهر السابع أو الثامن كانت في آخر أيام حملها وكان الغان على بعضه ديجا مع ثمانية كيلو تمشي على رجليك وبعد الثمانية كيلو تطلع الجبل وانت شفت الجبل عمل إزاي والطبا عامل إزاي ودي واحدة حامل في الشهور الأخيرة وكان ممكن تسقط كونك حصل حاجة كتيرة ونزيفه وراحت كل ده عشان إيه ابتغاء مرضات الله وعلى تدخل السعادة والسرور على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبيه وتروح أسماء من تابي بكر ومن تان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يروح بالغنم ليه عشان حاجتين، عشان يسئل النبي ويسئل أبو بكر من اللبن الغنم والحاجة الثانية علشان عبد الله بن أبي بكر اللي هو الإعلامي الصادق اللي هو بيجيب للنبي الأخبار من كفار كريش هم بيعملوا ايه بيدبروا ايه ويعملوا ايه ويروح يخبر النبي ويباسمعوه الصبح يجي ماشي عشان يوصل ايه الفجريه بين أهل مكة عشان يعرفوا ان هو ما راحش اي مكان بيت في مكة طب يحصل ايه هم كانوا واخدين الناس بيتبعوا الاثار بتاعة الاقدام طب ده عامر بن فهير يعمل ايه يمشي الغلم خلف اقدام عبد الله بن ابي الرق عشان ايه يضيع الاثار دي عشان محدش يعرفه شوفها ديه جيش كل حاجة درجة ابو بكر كان معاه أربعين ألف درهم أنفق على دعوة النبي عليه السلام في مكة خمسة وتلاتين ألف والخمس تلاف أنفقها في ليلة الهجرة خاد, خاد معاه في الهجرة وماشي ويوصل الغار انتظر يا رسول الله حتى لو كان به أذى يكون به دونك ويدخل يكسح الغار ما فيش حاجة خش يا رسول الله في تلات شهو كده يقطع اللبس بتاعه يشقه نصين حط هنا حتة وين حتة فضل الشيء الثالث فمزقوا له وحاطط على الشق ده على الفتحة وينام على الأرض ادخل يا رسول الله ينام داخل التعبان فيدخل النبي ومن شدة التعب ينام ويحط ايه راسه في حجر ابي بكر ها فبغتك يا, يا ابي بكر وابو بكر يجي الشيء ويلدغ في الجحر ده خد بالك والسم بيجري في العروق ويشتد الالم عليه وهو ماسك نفسه مش قادر يتحرك خالص ليه عشان ما يصحيش النبي شوف الحب قد ايه لو يعلم هؤلاء الأقدام الذين يسبون نبي قدر النبي ما فعلوا هذا. سبحان الله شفوا واقي بيعمل ايه سم يجري مش مشكله النبي ما يسحاش مش ما يتقذيش لا ما يسحاش سبحان الله والنبي نايم مش دالين بنفسه وفجأة أبو بكر الدموع تعرف ساخنة دموعه نزلت من شدة الألم فمش واخد باله يعني هو ما قصدش هو لو, ي... لو دال ينب بالدموع هو... هو مجروب الألم لو دنام بالدموع كان عمل ايده كده ومناعه تنزل على النبي لكن مش دنام بتاع نزلت الدموع على خد النبي نزلت كده ايه حاجة سخنة على خد النبي فاستيقظ النبي وقال ما بك يا ابي بكر قال لذقت يا رسول الله تعجب النبي قال وما الذي حملك على الا تخبرني قال خشية ان انقضك يا رسول الله وانت متعب يا الله المشهد ده كده يا ريت يتكتب ويتعلق كده على كل دول الارض يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم قام النبي وتفلى على جرح ابي بكر فبرق لا ده في مشهد أجمل من كده كمان مشهد عجيب جدا وهم ماشيين أبو بكر بيبص كده عايز حته ضل عشان يستراحوا فيها خلاص طلعوا وغاروا ماشيين بقى اقتروا من المدينة وهم ماشيين بيدوروا على حته ضل لقى شجره تحتها شويه ضل كده قال فمسحتها بيده قعد يمسح الحصة كده ايه قعد يمسح الحصة والتراب كده بايديه لحد ما سواه وفرش فرشة للنبي وقال له نم يا رسول الله فنام ما اكتفاش بكده ابو بكر لا قال ثم ذهبت أنظر هل يطربنا احد لا ترى في حد كده جاي ورانا لحسنيه يصطاد النبي ويقتله لا ده انا خايف عليه فيسيب الله طب ما أنت يا ابو بكر ما كمان ماشي مع النبي طب مش أنت كمان تعبان أيوة تعبان بس المهم عند النبي صلى الله عليه وسلم رحت هو راح لي انا خد بالك من المشهد الجميل ده فراح يدور يوص يمين وشمال فلقى ملقاش حد فجاه لقى واحد بتاع غنم جاي فقال يا يا غلام تعالى انت تحرس الغنم لمن قال له فلان ابن فلان من قريش قال ابو بكر لكان كان اعلم واحد بالأنساب في قريش مين أبو بكر قال اعرف فقلت لو هل عندك من شاتن بها لبن قال أجل قال هل تحلب لنا قال أجل فاتاه بيناء فقال له أبو بكر انفض الدرع من التراب نفض الدرع بتاع الايه الغنماه ديت من ايه من التراب تلفضها ثم قال له ابو بكر ثم انفض يديك او على حسن ايه ذره تراب تيجي في إناء النبي ازعل اهل شكل دي حرص على النبي فنفض الدرع من التراب وقال نفض ايديك ما هو دي ممكن يبقى فيها التراب. ونفض إليه هكذا ثم بعد ذلك جاء أبو بكر بقطعة قماش وحطتها على الإناع عشان كمان اللبن يتصفى وصف اللبن وبدأ يبرد اللبن بإيه من أسفل ثم وضعه للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء فوجد النبي نائما فأيقض النبي وقال له يا رسول الله اشرب يا رسول الله فشرب النبي اشرب يا رسول الله فضل يشرب النبي يشرب النبي حد الكلمة دي بقى بالدرس كله قال فشرب النبي حتى رضيت شفت الكلمة هو شرب لحد ما أنا اللي رضيت فما زائقد ثم قال له يا رسول الله أما أنا الأواني للرحيم قال أنا أبضل. ومش مش المدينة للمدينه طبعا انتوا عارفين استقبال ايه الانصار المدينة مش هو ده قصتنا احنا بنقول قصه عايزين ناخد ايه قد الرسول طيب ان يا جماعه خد بكل الاسباب ورغم ذلك لم يتكل على الاسباب لان بعض الناس فاهمه ان الاخذ بالاسباب يقبح في توكل العبد على ربه لا الاخذ بالاسباب من كمال توكل العبد على ربه خد بالك بل ان عدم الاخذ بالاسباب يقبح في توكل العبد على ربه لا تاخذ بالاسباب بس أوعى تعتقد ان الاسباب وحدها تنفع او تضر لا لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب سبحانه وتعالى الدرس الجميل الحلو له النبي خرج مختبئا صح الله ولما خرج مختبئا وهم كانوا مستنينه. الشباب اللي هم كانوا معهم السيوف دولة كانوا مستنينه. والنبي عليه السلام أمر سيدنا علي بن أبي طار بن وينام مكانه وده السبب من أعجب العجائب في الدنيا. إيه هي المشيكين اللي مدبرين مؤمن القتل النبي هم هم نفسهم اللي كلم بحد حد منهم عنده حاجة غالية يقول له يا محمد ضعها عندك إيه ده؟ جوهر ثمينة. فلوس. دنليل ذهب اي حاجة غالية عنده ما يشيناش الا عند النبي ليه لانه اقمر من اي حد يعني ابو سهل لو عنده حاجة غالية ما يشيناش عند ابو لهب انفرش هم الاتنين يكلوا بعض اخذ بالا انما مشيين عند مين يشيلها عند النبي فهم شالوا اغلى حاجة عندهم عند مين عند النبي طب النبي المهاجر عشان ما حدش يظن إن النبي خد حاجتهم معاه فرح مني مع علي مكان وقال له لن يخلص عليك مكروه صح هو طمنه بس أقسم بالله حتى لو النبي ما طمنش علي بان هو هيحصل له حاجة والله العظيم كان هينام برضه صح لا يا جماعه حد عنده شك يعني لو النبي قال لعلي لن يطرد نم مكان يا علي وستقتل الليلة كان هيقول لا ما اتفقناش على كده كان هينام ويتقتل مكان النبي فعسل هم كده الصحابة كلهم يا جماعة ما كانش حد فيهم عنده استعداد يتأخر نفسه عن خدمة النبي وعن الدفاع للنبي صلى الله عليه وسلم فالمم. فهم فهم واقفين والنبي خارج وسيدنا جب ليشجي أخبر النبي اخرج اللذ الذي ولحق وشاف خرج النبي كان يتأخر في البيت ما يخرج بدل لا هم واقفين يعمل إيه فخرج وهو يقرأ صدر صورة ياسين ومن بينها وجعلنا من بين أيديم سدا ومن خلفهم سدا فاقشناهم فهم لا يوصلون وفوق ده كله بقى هديا خد شوية فرام وعلى راس واحد من كل واحد من الصحف الواقفين دولت حاطط شتولاب كده دي الذكره واخد بالك اه <تصفيق> الناس دول كلهم ايه كل واحد حاطط راسه فين فلان وده لن بنفسه فاجا جه واحد من الذين اسلموا بس كان يكتم اسلامه فأم صح ده اصحى فلان اصحى فلان في ايه التوافه بتعمل ايه منتظر محمدا منتظر محمدا ده محمد خلاص صلى الله عليه وسلم مشي مشي ازاي مش اه الله طب حتى بصوا كده على ذكريات الحله الفوق كل واحد <تصفيق> بص لايه لاقوم التراب بيعملها كده نزل ده في وشه ودقن ومشافها وشه فلان بيفتحوا بقى بيبصوا كده من الشرفة لقوا مين نايم علي وعليه عمل ايه متغطي ومقفل دماغهم قال لا يا عم محمد هو نايم مكان اهو فضلوا سايبينه اه خلاص راحق مش فضلوا سايبينه فتره كده لحد ما جون بعد كده يفتحوا بيشيلوا الغطا لقوا مين لقوا علي ابن بطالب اين محمد لا وسلم اغبلت طب ايه اللي حصل مسكوه قعدوا ايه يضربوا فيه ويغلوا فيه لحد اما وردوا علي وتحمل كل هذا من أجل أن يرد الودائع والأمانات إلى أصحابه رضي الله عن ورده. شاهد نورد كله أن النبي عليه السلام خذ بالأسباب وخارج مستخفيا ولم يجهر بخروجه واختبأ في الغار طب بالله عليك سؤال صغير خالص غير هو ربنا ما كانش قادر أنه ينقل النبي من مكة للمدينة من غير لا هجر ولا أي حاجة ولا متعب ولا يستخبى في الغار فما حطر في, في الإسراء المولى عز وجل أمر جبريل عليه السلام أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبلك على الدابة دي الفمزة على البراق أخذوا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى ثم إلى السنوات الأولى مش ده حصل طب ليه ما حصلش في في الهجرة عشان تعرف إن انت لازم تأخد بالأسباب والنبي بعجل لما تأخد بالأسباب عشان ما في أي موضوع تقول لا ما خدش الأسباب يا عم ده النبي ما خش لا خد بالأسباب وكان النبي لا يخير بين أمرين إلا اختار إل ما لم يكن إثمًا فإن كان إثمًا كان أبعد الناس عن الإثم صلى الله عليه وسلم طب خد بالك بقى, بقى من الحجة شوف اليقين بقى اللي عند النبي عشان تعرف إن النبي خد بالأسباب وما كانش يتكلم على الأسباب إنه هما لما وصلوا الغار هما كانوا أذكياء جدا ما شاء الله الله. وصلوا الغار وقفوا على باب الغار أبوك لله إيه؟ يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي نرى أنا لو كان النبي بقى بيتكر على أسباب كان إيه؟ اه ادي اللي حصل بقى الخطه ايه طلعت فيها حاجة غلط كان فيها حاجة مش مظبوطه وإلا بقى كنا احنا بقى عشان ناخد بقى استعدادنا كنا خدنا غار ذي بابين باب من هنا وباب من هنا ييجوا من هنا ويخرج من هنا ده ما اتش كده قال يا ابا بكر ما ظنك بثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا يا سلام وشوف اليقين الثاني بقى لما كان النبي ماشي وطبعا قريش ايه قالت في 100 ناقة جايزه 100 ناقه ان الناقه دي عندهم ثروه النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم لما يتقالك 100 ناقه عشان تجيبه حيًا او ميتا بذراحتك يعني انا مش بقولك لازم تجيبه حي لا اي حاجه فطبعا كله بقى عمال يجري ويشوف لحد ما سراقه بمالك وطبعا اسلم بعد ذلك شاف النبي وابو بكر وشاف عمر بن وفيره معاهم فعرف انهم هم, هم. فجاء واحد بيقول له يا سراقه لقد رأيت ومش عارف رهطا يمشون قالوا لا لا لا ده فلان وفلان دول حبايبنا مش هم لا ورح وراح ايه نثبط ايه هذا الرجل ورح امل الجاريه بتاعته راح جايباله الفرس بتاعته ايه من ورا الخيمه وراح واخدها وايه وشارك طلع ورا النبص فضل يجري يجري لحد اما حصل النبي ابو بكر بيقول له يا رسول الله فارس يأتي من وراينا قال لا تخف اللهم صراحه ايه اللي حصل الفرس الفرس الأرض اتفتحت وبلعت القوائم بتاعتها ساحت قوائم الفرس في الرمل تخيل القوائم بتاعتها نزلت في الرمل فانا مش عارف يعمل إيه فهم كان عندهم عاده كده الاستخصام بالأزلام حاطط أسهم كده في في قدح ومكتوب عليه افعل او لا تفعل تفعل ماشي فانا هعمل ايه مستخصم بالازلام كده هززها وامطلع السهم قالوا لا تفعل فانا لا لا اكيد الالهه اردناي مش مش مظبوط وراح ماشي ورا النبي عليه السلام ذهب راح برضه ايه الفرس راح ايه ساخذ قوائمها برضو خذ ال بتاع ده استقصم بالازلام تفعل لا تفعل قال له لا تفعل برضو راح معاذ راح ماشي لحد ما وصل في المرة الثالثه القوائم بتاعت الفرس ساخذ في الارض فعرف بقى لا خلاص هذا الرجل منعه الله عز وجل وحمان فمش ممكن ده امر مش طبيعي يعني فراح منادي عليه اعطيني الامانه يا محمد فاصفا فاعطاه النبي الامانه قال دع لي فدعى له فقامت الفرس وجاء عندها فقال اعلم ان هذا من عند الله فطلب منه عهد وامان ف عمر النبي عمر بن فايرة فكتب له عهد وأمانه ثم قال له النبي نبي وحيطة اليقين بقى قال له النبي كيف بك يا سراقة سراقة ده ايه ده رجل بدوي بسيط جدا جدا أبسط مما تتخيل هيسلم انت سراقة مش بعد عام الفتح كمان ده هيسلم ونبي راجع من غزو حنين شوف هتأخلت ده شوف كم سنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة اذا لبست سواري كسرة سواري كسرة خلا بيضا احنا فين وكسرة فين ده كسرة ده كان بيحكم نصر كل وأنا هأخذ بتاعه لكن الأ يا جماعة وفي عهد سيدنا عمر بن الخطاب مش في عهد للنبي ولا في عهد أمي بك تكسر الفتوحات في بلاد فارس وخلاص كده ووصلت مفاتيح الفرس ورغوم إلى عمر بن الخطاب. وجي واحد من فقراء المسلمين شوف المشهد الجميل واحد من فقراء المسلمين ذهب إلى بلاد فارس واستلم منهم جواهر وأساور كسرة وجاء بها إلى عمر بن الخطاب لم تنقص منها شيء تخيل واحد صندوق جواهر جواهر يعني في زماننا دا ممكن تكون مخشوشة مضروبة أي حاجة فأول ما شافها قال عمر الحمد لله إن قوم من يؤدون مثل هذا والله إنهم لقوم أمناء ده مش ممكن ده ناس أمناء فعلا ثم جاءه المجوهرات مجوهرات هاي والسلاسل ومشعب إيوه ودي سواري كسرة فعمر بن خطب تذكر وعد النبي المين بسراقة قال أين سراقة؟ عمال بينات أين سراقة؟ قال ها أنا يا أمير المؤمنين قال له تعال تعال ثم نادى عليه وقال ربحت يا سراقة أما تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرة؟ قال أجل يا أمير المؤمنين قال خذ فلبس سواري كسرة حاجه كده ده ايه مبروك عليك يا عم رجل اعراض وتلبس سواري كثرة نفسه ده كان يقين عند النبي صلى الله عليه وسلم واحنا قلنا بكده بقى موضوع الخندق الله اكبر وعصدمه الفاتحه ايه الشام افارس اليمن هكذا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم طيب السؤال يا جماعة في عجالة كده عشان من نطولش عليكم فاضلنا سبع دقايق ولا قولنا ربنا درس في كره ربنا يهرش طب عاوز الدرسين عوض للفجر <تصفيق> السؤال نعمل ايه عشان ناخد اجر الهجره نعمل طاعات ونبعد عن المعاصي السهيئة قل بالك وإن وقعت في معصية فتسارع إلى التوبة اسمع كلام بعد ما تصدع عليه صلى الله عليه وسلم قال والمهاجر البخاري والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه حديث ثاني رواء مسلم وهو ده بقى الحتة اللي نختم بيبقى قال صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج الهرج ليه يا جماعة أيام الفتن. أيام الفتن العبادة في الهرج كهجرة إلي كهجرة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنت لما تغض بصرك عن الحرام في وقت وقع فيه كثير من الناس في إطلاق البصر للنساء يبقى أنت كده تهاجر إلى النبي لما أنت تيجي مثلا على سبيل المثال تعف يدك عن أكل الحرام في وقت وقع فيه كثير من الناس في أكل الحرام بأنت تهاجر إلى النبي لما أخت تلبس حجابها في زمن كثرت فيه الكاسيات العاريات. يبا كده تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما تمسك لسانك عن الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والقصف والزور، فاٍن زاي؟ يبى كده تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت لما تصلي للقيام الليل وغيرك نائم، يبى أنت كده بتهاجر إلى النبي. ليه يا جماعة؟ لأن يا جماعة المقاييس في زمن الفتن بتتغير. مش النبي لال كده متصل عليه. صلى الله عليه وسلم. قال سيأتي على الناس سنوات خد يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الروايبضة خيلة من الروايبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام لكن النبي بقى بيديك هدية غالية جدا جدا بقول لك أنا بقول لك آه عبادة في هرج كهجرة إليه مش كده وبس لا دا انت هتاخد أجل كبير جدا جدا جدا بس انت ايه تمسك بالدين في الزمن ده يقول عليه وسلم حديث عند طابراني في الكبير بسنة صحيح إن من ورائكم زمان صبر اللي احنا فيه ده للمتمسك فيه أجر خمسين شهيدا منكم يعني من أصحاب النبي لكن الأجر شيء والقدر شيء انت ممكن تكون الأجر وحسنات كتير أكتر ماشي لانت في زمن فتن انما القدر بقى المكانة لا ما حد افضل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانبياء والمرسلين افضل الناس هم اصحاب سيد الاولا학교ين صلى الله عليه وسلم حديث تاني رو ترمزي في السنة صحيح يقول صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر الرواية الثلاثة والاخيرة حديث عند احمد بسنة صحيح يقول صلى الله عليه وسلم توبة النبي بيكلم عن الصحابة وبيكلم عنكم حديثين جمل الاوي قوي قوي طوبى لمن رآني وآمن بي ده مين در الصحابة وطوبى ثم طوبى ثم طوبى كم مرة وفي رواية اين صحيحة وطوبى سبع مرات لمن آمن بي ولم يرني قيل وما طوبى يا رسول الله قال شجرة في الجنة يسير الراكب المسع تحت ظلها مئة عام لا يقطعهم حديث ده اللي هو الهدية بجتبه. هديه هديه والله حديث ده يعني فعلا لولا صحة السند نحن ما يصدقش حديث رواه مسلم إنه بعد مرة من أمام المقابر فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وددت أن قد رأينا إخواننا شوف اللفظ وددت أن قد رأينا إخواننا فقال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله شوف الكلام قال بل أنتم أصحابي إنما إخواني اسمع إنما إخواني أناس يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني صلى الله عليه وآله السلام شفت الدلة يعني اه انت في غربة آه؟, اه انت في آخر الزمن في ظل المحن والفتن والابتلاءات و... لكن النبي يقول لك اخذ الأجر انت اخذ للنافع السلام تأتي يوم وخيامه اخذ لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ليك أجر خمسين شهيد من زمن الصحابة عايز أكثر من كده طوبة سبع مرات لك إذا آمنت بالنبي واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بتجاهد نفسك على الطاعة تترك المعاصي تهاجر إلى الله تهاجر إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم تهاجر من كل المعاصي وتهاجر إلى كل طاعة للأسف DidEP طبعا أنه أنت مسافر وأنت محتاج. إن إنت بتهاجر محتاج إلى زاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يبقى أحل هجرة في العالم أن أنت تهاجر إلى الله بطاعته والبعد عن معصيته والهجرة جماعة تبدأ من قيام الليل وصلاة الفجر في اليوم يعني الهجرة اليومية تبدأ بقيمة لي الوساطة الفجر تقوم كده فعز البرد تتوضى وتقوم تصلي يبقى أنت بدأت الهجرة إلى الله وإلى رسول الله جاء مرتلك ثلاثة يضحك الله إليه من ضمنهم الرجل الذي كان فيه له فراش حسن وزوجته حسناء فيترك ذلك ويكون ويصف قدميه بين لاعز جاي طيب وإهتف معصيه إلحق نفسك وتوب ما بقول لكش أنت معصوم أنت مش معصوم هتوعف معصك كتير بس تلحق وتوب من غير تابع انا هجيب حديث سيديه بس صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي في الكبير بسنة حسن وهقول لك رقم الحديث عشان تشوفه رقم 2192 في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات واحد عمل سيئه وبعدها عمل ايه حسنة قباله كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خانقته واحدة لابس درع والدرع ضيق كان ايه على صدره وعلى نفسه قلبه مش نفسه هو كين عمل معه عايز يفكر يفكر ايه بالطاعة والحسنات بالك. ثم عمل حسناتا فانفكت حلقة تداخد نفسه ماشي ثم عمل اخرى فانفكت الاخرى حتى يخرج الى الارض يفوق يبقى الذنوب مكتفات والحسنات تفكك ولذلك لما قال رجل الحسن البطري يا حسن اني اعد الزاد والطعام والشبئة والسواكة والماء وووو حتى أكون وصل لقيامة الليل فلا أستطيع قال له قيادتك ذنوبك هي اللي كتفتك الذنوب لو عملت تعول زيك نبأ ليه وأتبع السيئة الحسنة تمحوها يبقى الهجرة توبة والتوبة هجرة يبقى التائب مهاجر إلى الله ومهاجر إلى رسول الله صلصا. الهجرة يا جماعة مش كل سنة الهجرة في كل يوم بل في كل ساعة بل في كل لحظة بتهاجر بأن انت ايه تهجر رفقة السوء. تهجر كلمة الحرام تهجر النظر الحرام المطعم الحرام النوم الكسل الغفل عن طاعة الله سبحانه وتعالى طيب آخر عنصر نختم بالدرس كيف أهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع حاجات في عجالة كده في ثلاث دقائق نقولهم كيف تهاجر إلى رسول الله أول حاجة تهاجر إليه بمحبته صلى الله عليه وسلم النبي وأولى بالمؤمنين من أنفسه مؤزواجه أمهاته والحديث في الصاحيين لا يؤمن حدودكم حتى أكون أحب أليه من والده ووالده أو والده والناس أجمعين صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله هنقول لي يا جماعة ده الجماد الجماد أحب النبي صلى الله عليه وسلم الحجر والشجر والمضب أحب النبي صلى الله عليه وسلم وحديث سبحان الله حديث يسلق الصدر حديث عند أحمد بسنة صحيح يقول صلى الله عليه وسلم أشد أمتي لي حبا أشد أمتي لي حبا أشد ده أشد أمتي لي حبا أكثر ناس بي حبوني قبالة. قوم يكونون بعد انت قوم يكونون بعد يود أحدهم أنه فقد أهله وماله وأنه رؤانه يعني لو خيرت كما قال الحافظ بن حجر في الحديث ده قال أي لو خير المسلم بين المال والجاه والمنصب وبين وبين وبين وبين, وبين أن يرى النبي لاختار رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبقى أول حاجة تهاجر إليه بمحبته تهاجر إليه ثاني حاجة باتباعه وطاعة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طبعا أحاديث الاتباع أحاديث كتير جدا ذكرناها في دروس كتير جدا ثالث حاجة تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى سنته وشريعته. خب بلكم الحاجة قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصير أنا وفين و فلو كنت من أدباع النبي حقا فلابد أن تدعو إلى ما دع إليه النبي صلى الله عليه وسلم وزيك قال لك إيه بلغ عني ولو آه وقال لك إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير يا الله حديث روالت الميزي السنة صحية آخر حاجة أهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لبدل المال والنفس خبالة لو جاءت النبي الليلة وقال لك اديني فلوسك كلها عشان استعين بها على الدعوة الى الله تقدر تتأخر خد يا رسول الله فلوسي وخذ كل ما املك فلوسي وانا معك بروحي ومالي ودمي ونفسي واولادي وكل ما املك صلى الله عليه وسلم خذ بالك بقى ويجي مثلا يقول لك انا عايزك تبذل نفسك اه ابذل نفسي طب مالك اه كذا اه اي حاجة بيعاندك هي ديك يجرأ الى رسول الله, الله عليه لكن خذ بالك بقى من حاجة ان سبحان الملك ان الدعاوى كثيرة وكما قال الشاعر سوف تعلم اذا جلا الغبار افرس تحتك ام حمار بعض الناس يقول لك انا لو كنت عايش في عهد النبي يا سلام ده انا كنت بهدلت الدنيا وقتلت ابو جهل وابو لهب وعقبه بن ابي معيط ما تضمنش كنت ممكن تبقى صاحبه ما هي دي مشكله ما هو في ناس ناس كثيره جدا, جدا جماعة جماعه يعني حاتم الدحزان ده كان من احب الناس الى قلب النبي قبل ايه قبل البعث اول ما يعني بعث النبي صلى الله وسلم حكيم ابن الحزام كان ضد النبي قد 21 سنة أسلم بعد كده أي نعم بس فضل ضد النبي فضل كافر 21 سنة هتقول لك أفقوها هتقول لا ما تتمنى الحمد لله ربنا أطلمك والإسلام جالك على الجاهز يبقى إيه يا أيها الذين أبانوا إيه التقو الله حق تقاط ولا تموتنا إلا أنتم مسلمون تعمل ده كله عشان ربنا يكلمك آخر نقطة نختم ديها إن ناس اللي يقوله إحنا عايزين نوزع ورق في منتجات الدنمارك, عشان نقاطع الدنمارك. قبل ما تقاطع الدنمارك في منتجاتها، لازم تقاطع أفكار هؤلاء الناس وعقائد هؤلاء الناس. ما ينفعش النارد أن أنا أمتنع عن الجدنا اللي جاي من الدنمارك وأنا حال الحل اللي حلها اللي عيب الدنمارك الفلاني أو الفنان الدنمارك الفلاني أو بلبس زي فلان الدنمارك أو بقلد فلان أو مبسوط جدا من أفكارهم أو معجب جدا بالفنانين بتوهم أو أو إيش كده؟ لنتتهبوا عقائد هؤلاء الناس وأفكارهم وكل ما جاءوا به. قبل ما تهكر وقبل ما تقاطع منتجتهم وطبعا مطالب مطلوب منك أن انت تقاطع منتجات هؤلاء فنسى الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين الله مخفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياة منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وياتوب إليه